مش كدريةaram يا حبيبي مش كفايا ابتسامك او سلامك مش كفايا مش كَفايا يا حبيبي مش كفايا ابتسامك او سلامك مش كفايا عايزك انت قلبك انت كنت قال انت هو جنبك من البدايه لل نهايه اميلي اميلي يا حبيبي بتندم علي ما تقبلناش من زمان مع بعض لي اللي فات من عمري بتندم علي ما تقبلناش من زمان مع بعض لي والعيون لو تنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها وامل بيها ايه والعيو لو تنحريب يا حبيبي ايه منك تبقى ايه فايدتها وامل بيها ايه وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل ده كل حاجه ده لو تطلب عيني مش كفاية كتير علي مش كفاية انت لو تطلب عيني مش كفاية علي مش كفايا عايزك انت قلبك انت عايزك انت قلبك انت وابقى جنبك من البداية للنهاية اعملي اعملي اعملي, اعملي يا حميلي جميل سبتهم لك كامل ايه ما بيدي حياه روحي يا قلبي عيني احلى الجميل سبتهم لك كامل ايه ما بيدي حياه اوه يزوني يا حبيبي بتمر في خيالي زي دمعة في فيني ليله بتمر في خيالي زي الدمتين في كل كل ده مش كل حال لو ملكت الدنيا دية مش كفاية حتى لو فكرت فيها مش كفاية لو ملكت الدنيا دية مش كفاية حتى لو فكرت فيها مش كفاية يسكنت قلبك انت قلبك انت, انت, انت و جنبك من البداية للنهاية آملت آملت آملت آملت يا حميبي